ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وَتُؤْمِنُونَ ذِ الْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن